في كتاب رحمةً من ربي، إنه هو الزمي العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم ممكنين. لا إله إلا هو يحمي ويميت ربكم بل هم في شك ينعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَانْجُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْفَقْشَةَ الْكُبْرَى أن ترجون وإن لم تؤمنوني فعتذون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجنون فأسر عبادي ليلا منكم متبعون وترك البحر كم تغفوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة إن كانوا فيها فاكين كذلك وأن رثناها قر الآخرين فما What? yeah وَمَنَّا يُغْنِي مَوْلاً عَنْ مَوْلاِ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصْرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ الله إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الْذَّقُورِ غلي الحميم خذوه فاعتدوه إلى ثواء الجحيم ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم دخ العزيز الكريم سقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سنزس وعسك برق المتقابلين يبارك وزوجناهم في حور يدعون فيها بكل مفا آمين. لا يذوقون فيها الموت إلى الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم يدعون فيها بكل بعكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلى الموتة الأولى ووقع فضلًا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بمثالك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون